وأن لا يخرجنا من رمضان الا وقد غفر لنا ذنوبنا ايوا لاخوتي الكرام احفظوا عن هذه الكلمه وتاملوها جيدا فان ذلك يجنبكم ان شاء الله كثير من الشرور تاملوا هذه الجمله جيدا وسنعود اليها بعد قليل ان شاء الله بعد قراءة بعض كلام كعب رضي الله عنه أقول أخي الكريم إذا اجتمع التسويف وطول الأمل مع قصر, الأيام قصر, قصر الأعمار وسرعة الأيام فليس بعد ذلك على الإنسان من خطر إذا اجتمع التسويف وطول الأمل مع قصر الأعمار وسرعة الأيام فليس على الإنسان بعد ذلك من خطر سنعود إلى هذه الجملة لكن تعالوا لنقرأ بعض كلام كعب رضي الله عنه ونواصل لنعلم كيف وقع منه رضي الله عنه وهو من افاضل وأخيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين قال كعب رضي الله عنه وكان من خبري في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا ايسر مني في هذه الغزوة حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما اجتمعت عندي راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها من حكمة القائد والمربي أنه في كثير من الأحيان يكتم بعض الأسرار لا سيما في مثل هذه الأحوال ربما العيون الجواسيس إذا أراد الخروج لمكان معين تسبق بالخبر إلى الأعداء لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع هذه الغزوة تعامل مختلف الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد غزوة لا يريد خروج إلى مكان إلا وراء كلام محتمل لا يصرح يكتم شيء حتى يتم له الامر صلى الله عليه وسلم قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد معروف حر الحجاز نسأل الله أن يجمعنا عند الكعبة على خير قال واستك... واستقبل سفرا بعيدا بين تبوك وبين المدينة النبويه نسأل الله الا يحرمنا من زيارتها قربت ثمانمائة كيلو يعني سبعمائة وثمانين كيلو ويزيد على ذلك قربت ثمانمائة كيلو مسافة طويلة جدا حر شديد جدا مسافة بعيدة قال ومفازا عقبات وأشياء تقابل قال وعدوا كثيرا الروم قوة عظمة في هذا الزمان قال فجل للمسلمين أمرهم مع عاد الأمر يحتمل تورية الأمر يحتاج تصريح من كان عنده الاستعداد في هذا الحر الشديد وهذه المسافات الطويلة وتلك المفاوز وهذه الصعاب فينبغي أن يخرج يتأهب ويعد العدة لذلك قال فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم قال فأخبرهم بوجهه الذي يريد احنا سنخرج لمقاتلة الروم الأمر بمنتهى الوضوح قال والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير قلنا إن ابن, الكثير ابن الأثير رحمه الله قال يتجاوزون المسلمين ثلاثون ألف قال بعض أهل السيار عشرة ألف لكن الأقرب كلام ابن الأثير رحمه الله قال والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ ديوان مكتوب في الأسماء قال فما أحد يريد أو رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى له ذلك ثلاثين ألف سهلا وي الشيطان يأتي ويقول تخلف من سيذكره ولا كتاب يجمع الأسماء هذا من الأمور التي صعبت الأمر قال فليس رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى له ما لم ينزل فيه وح الشيء الوحيد الممكن يكشف أمر فلان الذي غاب أن ينزل فيه وح لا سيما أنه ليس هناك كتاب جمع تلك الأسماء قال وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال الصحابه في هذا الوقت لهم اشهر طويلة قل المال جدا وينتظرون ايام يحصدون ويعود عليهم ريع وارباح ما انتظروه طويلا ايام لا الان سنخرج للغزو يبقى حر شديد مسافة بعيدة مفاوز ايضا هم في قله من المال حتى أنا مسلم دعاهم للإنفاق وقال من جهز جيش العسرة فله الجنة وجعل الصحابة يتسابقون في تجهيزه قال لابد أن تنتبه ان الابتلاء والاختبار الحقيقي يكون في شيء أنت بتشعر بالحاجة الشديدة اليه مش في شيء أنت مستغني عنه بمعنى صلاه الظهر فريضة وصلاه الفجر على الرجل المسلم القادر البالغ العاقل في جماعة المسجد الراجح أنها فريضة لكن التخلف عن صلاة الفجر من علامات النفاق هكذا سمعنا الآن في قراءة القيام إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم بعدين. ها وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيه قسالة في ساعة الفجر في الأيام العادية مش في رمضان في الأيام العادية يحتاج يشعر انه في حاجة إلى الراحة وإلى النوم الأمر يحتاج لمجاهدة فيجاهد أهل الإيمان ويشهدون مع القلاء الذين اصطفاهم الله واختارهم الله ليخرجوا في الظلم إلى المساجد ويكون من نور التام يوم القيامة فالتخلف عن صلاة الفجر من علامات النفاق ومن أثقل الصلوات الصلاة التي يشعر إن هو محتاج يحتاج هو يرتاح ينام طيب يؤخر نفسه وتفوت الكثير فالابتلاء الحقيقي ليس في شيء أنت سهل بالنسبة لك أنت مستيقظ وسهل ان أنت تمشي إلى لكن الابتلاء والاختبار الحقيقي في شيء انت محتاج اليه لذلك عليه وسلم قال ان افضل الصدقة ان تصدق وانت صحيح شحيح المال قليل ترجو الغنى ترجو الفرج وتخشى الفق فتجاهد وتجاهد والشيطان يعدك الفق والله يعدك مغفرة منه وفضلا فاذا غلبت هواك ونفسك كان الاجر اعظم وكانت افضل الصدقة طيب قال كعب رضي الله عنه وتجهز رسول الله وسلم والمسلمون معه فطفقت اغدو يخرج في الصباح لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقضي شيئا فأقول في نفسي أنا قادر الأمر سهل أنا قادر على أن أتجهز قال فلم يزل يتمادى وأرجع ولم أقضي من جهازي شيء فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد الناس خلاص بدأت أو شكت على الخروج قال فأصبح رسول الله سلم والمسلمون معه ولم اقض من جهازي شيء قال فقلت أتجهز بعده بيوم أو بيومين وأنا قادر على ذلك فغدوت بعد أن فصلوا بدأوا يتحركوا لاتجهز فرجعت ولم اقض من جهازي شيئا قال ثم غدوت ثم رجعت ولم اقض من جهازي شيء فلم يزل بي حتى أسرع وتفارط الغزر بابين بينهم مسافة طويلة قال وهممت أن أرتحل فأدركهم ويا ليتني فعلت نرجع للجملة الأولى إذا اجتمع التسويف وطول الأمل مع قصر الأعمار وسرعة الأيام فليس على الإنسان بعد ذلك من خطر أوقع كعب رضي الله عنه في هذا التفريط تسويف تسويف معناه التأجيل والتأخير أرجع البداية في الختمة أمشي برحتي ولما خلص الأمر الفلاني أختم طيب لا أنا إن شاء الله اجتهد في النصف الثاني في العشرة إلى ابدا أبدأ أعمل كذا لكن أنتهي من ذلك قبل ذلك طيب أبدأ من الأسبوع المقبل أخرج حق الله في المال أصل الأرحم من الوقت سا سا سا سا. تسويف وتأجيل وتأخير إذا اجتمع هذا التسويف مع طول الأمل طول الأمل أنا قادر امر بالنسبه لي سهل انا اقدر اقرا ان شاء الله واختم في يومين في ثلاثه في كذا في كذا والوقت يمر من بين يديه التسويف وطول الامل اذا اجتمع مع قصر الاعمار قصر الاعمار النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان اعمار هذه الامه ما بين الستين الى السبعين وقليل منه من يجاوز ذلك طب هب انها مئة ألف من الاعوام كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إيه إلا عشية أوضحها ساعة من أول النهار أو ساعة من آخر نهار. هذا عمرك هذه مائة سنة هذا ألف عمر مر بهذه السرعة وسرعة الأيام حتى العام كأنه شهر والشهر كأنه جوعة والجمعة كأنها يوم واليوم كأنه نار أضائت وانطفأت ومن علامات اقتراب القيامة هذا شيء ملحوظ ومخيف ورهيب. طيب قصر الأعمار وسرعة الأيام السرعة المهيبه يعني حتى الرهيب حتى إن كان بعض السلف إذا أراد أن يوقفه بعضهم للكلام قال له يعني في كلام ليس من رأي طائل يقول له أوقف الشمس يعني لو استطعت ان هذه الساعة لا تحسب من عمري لا أحسب عليها لا يفوتني فيها خير. اقف اسمع منك ما تريد من الكلام. وكان بعض السلف يقول يا ابن ادم الليل والنهار يعملان فيك. فاعمل فيهما. يعملان. ليل يتبعه نهار ونهار يعقبه لك. لا يتوقفان. يعملان فيك بعمرك ينقص وينقص وينقص. ما الحل? فاعمل فيهما. في هذا العمر القصير. وتلك الأيام المتلاحقه المتسارعة تسوف ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق قال عبد الله بن مسعود عاتبنا ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية الأربع سنوات أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل ألم يأني ألم يحن الوقت بعد ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال علي ده لسه ده احنا النهاردة ستة رمضان أشعرت بها مش من أشهر قليلة فاضل شهرين فاضل ثلاثة فاضل شهر فاضل فاضل الآن انفرط العقد وهي كلها أياما معدودات مش بس رمضان لأ عمرك هكذا عمرك تسويف وطول امد طول امل تؤمل انا قادر انا قادر فطال عليهم الامد العقوبه فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يحيي القلب ذكر الله وما نزل من الحق احيه بهذا القرآن ألم يأني للذين آمنوا أن يعودوا لاسباب حياه قلوبهم أن تخشع قلوب لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم كثير منهم فاسق لا تياس من قلبك الآن بعدها اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موته الذي يحيي الأرض بالماء يحيي قلبك بالقرآن بالقرآن. هذا سبب حياة قلبك تسويف طول الأمل إذا اجتمع مع قصر الأعمار وسرعة الأيام هذا من أخطر ما يكون نتابع ان شاء الله فيما يستقبل أقول قولي هذا أستغفر الله لي.